يا محمد وانك يا محمد نصاحت زينب يا محمد يا محمد وانك قطع الكفين من طاح حسين قطع الكفين من طاح حسين يمحمد وينك يمحمد يا محمد وانك يا محمد يا محمد من قاتل ظالم ودان الذع رايت عباس المهيوب تحل الانظار تحل الانظار مهيوبان ذهبت جذري ما هم شبل الكرام ما ظنيت الكافل ضعني بجفوف المهنة يودعني ما ظنيت الكافل ضعني بجفوف المهنة يودعني يهضمني البيئة من طاح حسين يهضمني البيئة من طاح حسين وانك يا محمد محمد وانك يا محمد محمد وانك يا محمد مصاحه زينب يا محمد وانك يا محمد مصاحه زينب يا محمد قطع من طاح حسين طع الكفيل من طاح حسين يا محمد وانك يا محمد يا محمد وانك يا محمد <تصفيق> الكان في ظاني دلع الاحتار بالطفظ الاحسين الوحده باليت لشراء باليت لشراء حتى الطفل اللي يرضع بسهم البين الصوق حتى الطفل اللي يرضع بسهم البين الصوق ناديه تکوي انطاح حسين ناديه تکوي <تصفيق> انطاح حسين محمد وينك يا محمد محمد وينك يا محمد وينك يا محمد انصاحت زينب يا نصاحة زينب يا محمد قطع الشفير من طاح حسين قطع الشفير من طاح حسين يا محمد وينك يا محمد يا محمد وينك يا محمد أبعيون حسين الغالي عاليته حرت بلم يا قلبن وما حد وياك ويا اللي طشت وسط الهام انتي هالرايل را وصوت ما يرحم دمته شاهد العدان شاهد العدان بعد الطف وهضم سراره افن حسين وحني سارك بعد الطف وهضم مسراره افنى حسين وراح نيساره كرهن ماشيين من طاح حسين كرهن ماشيين من طاح حسين يا محمد وانك يا محمد نصاحت جانب يا محمد يا محمد وانك يا قطع الكف من طاح حسين قطع الكف يا من طاح حسين يا وانك يا يا محمد وإنك يا محمد رحنا القصر يزيد الطاغي ما عند أحساس أعلينا بلاد ما الظالم ورجها الناس يحتيها بزاد وتشم ون العباس ون الكافر ضعنت ونفاع النماس محمد شي صير بحالي رسل أخوة لوحق بالي يا محمد شي صير بحالي رسل أخوة لوحق بالي وردينا الحين بدموع العين ردينا الحين بدموع العين يا محمد وانك يا محمد يا محمد وانك يا محمد يا <تصفيق> محمد وانك يا محمد مصابه زينب يا قطع الكفي من طاح حسين قطع الكفي من طاح حسين يا محمد وانك يا محمد يا محمد وانك يا محمد غالب الميالي الهندسه الصوتيه والميكساد ضياء الدين الفيا